بيني وبينك من جحيم الأرواف ذا لو جئت أجري جرني صوب الغيابات الغياب الشارعاني من الضياب كيف أنت لو واختها تبكي الوداع بيني. لو جئت اجري جرني صوب الغيابات الغياب فالشارعان من الضياع كف تلوح للقدوم واختها تبكي الوداع بيني وبينك بينك راحلون ولا ارجوك والرمل تغرقه الدموع نبكي الفراقه في يدينا نقلتان تناثرت عند الورود بيني وبينك راحلون ولا ارجوك والرمل تغارقه الدمو نبكي الفراق في يدينا مقلتان تناثرت عند الغروب قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح